أسيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما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 makuntum iy la ta'budun fakafa billahi shahidan baynana wa baynakum in kunna an ibadatikum laghafir hunalika tablu kullu